دُنْيَامِين <تصفيق> آمِين <الف لابل> <تمازيل> الكتاب لا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 استوى على العرش ما من دونهم من ولا شفيع افلا تذكرون يدبر الامر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم ثم يعرج اليه في يوم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 جعلنا لهم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون وقالوا اذا ضللنا في الارض لفي خلق جديد بل هم ربهم كافرون قل ان كل موت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو تران في المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا صبرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا لو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأم لأن جهنم لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم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 فَمَن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوين امم الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المال نار كلما كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون بر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بأيات ربهم ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تقوم في مريه من لقائه وجعلناه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 أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْرِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَبْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسْحُقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا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 انهم وانت في انهم تغيرون الله Ehdinnos Euroopan ja Mustardin, Euroopan ja Mustardin, Euroopan ja Ykoon shay ab mazkura. Inna khalqana al-insan min nutfa amshaj nabbitelihi. Kafura, inna agdenna lil-kafirin wa wa طريقا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسهورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على اله وذللت خطوف وتذليلا ويُطاف عليهم بأنيات من في الضوء وجواز جبيلا عينا فيها تسمى سل سبيلا ويقف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئلا رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم فياب سندس خطر وإستبرق وحلوا أساور من فطة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم وَكَانَ سَعِيْكُمْ مَشْكُوراً إِنَّنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاً فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطْعِمْ مِنْهُمْ أَثِمَّنَّ أَوْ كَفُوراً وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً wa acila, wmin al-layl fasjud سرهم واذا شئنا بدلنا ام